أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أيها الأخوة المؤمنون السلام الله عليكم جميعا ورحمته تعالى وبركاته من لا يقنحن في هذه الحياة الدنيا كمسلم رب سبحانه وتعالى إلا يمتحنه ويختبره في أعماله وأقواله وتصرفاته كل عمل بندم يجيت سواء من أعمال الدنيا ومن أعمال الآخرة إلا من ورائه امتحان منش بندم أجلس قضعوا الامتحان دون الاعمال هل ينجح أم يخسر؟ أمنشلا تلاميد الطلبة أو نسا في موضوع الامتحانات هل تقيم العمل سن؟ معلكة دتواج... دتو... قيم العمل بعد هذا الامتحان ليربح من يربح ويخسر من يخسر كذلك في الحياة الدنيا بالنسبة لأعمال المسلم كلها امتحانات او الامتحان اللي أن... انسوا الديس في هذه الحصة باذن الله كمسلمين وربما انسوا الديس في السنة الماضية في مثل هذا اليوم في مثل هذا الموسم ولكن من باب وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين الامتحان دبتا هذا الامتحان هو صلاة الصبح صلاة الفجر في هذه الأيام وفي هذه الشهور خاصة أو وسان أو نضان إلا دقزال أمش إبدان قدان ما يلا يقنحد كله إلا يخزر الفرق كبير بين الليل والنهار سعادة تص ضد جاد على الساعة العاشرة والعاشرة ونصف والحادية عشر من ملة يتبدد في تبجنس ظلتنا بالشار لا يزيد على ثلاث ساعات أو أربع ساعات يقل لي امتحان قاسي يعرق قامت بالنسبة للمؤمن إلا أن رب سبحانه وتعالى يخزر المقدار من النشاط المقدار اللي منس صربي هل يستجيب للدعاء ولدعاء المنادي في الصباح حي على الصلاة حي على الفلاح النخاتي ما يليق رح تقع ست ونات ومن صربي أدي جواب لا بود نعم ومن غصربي سنغربي سبحانه وتعالى يخلقي يستو جدي أي حسب في جميع أعمالي أول جاعة نستطيع السيل سون النغ بهذه اللغة وبهذه البساطة ولكن بعد هذا الامتحان او في هذا الامتحان افتتان امتحان اختبار الف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون مدن حسبن الا ادين قعنوا من ديتوني ومن ديتن نتن ومن دياء القضيتني ولكن إن ربي سبحانه وتعالى يفتنون في الحقيقة اختبار معلك ربي سبحانه وتعالى اشج في الميزان انتيدت على قدر كلمتك امنت ومن اعظم هذا الامتحان تظلت نغبش سغادي عادي القنحد يوض الوقت تظلت نغبش في هذه الايام قعم جرم مدن دزعلو كداب الزان درجة استمتت الا خزر اتمنغام عيما نس اتمنغام عساموس اضيال الوقت نزلت في هذا الوقت المبكر ثلاثة ونصر ربعة غير, ربعة غير خمسة يتوب فينادى عليك بانك تقوم للصلاة الشطنش دي بده بنادم اشيش سحلو انشانج اشيش سبها النسمة نجا مقران اشيش الكلمات يزير بتا تصديس ابدا يقارش لا يزال في الوقت متسع الى الوقت صديق والساعة وراك صديق معلك التالي تفوت ساعة ونصف ما يلا زيغ الثمانيه معك اتبديل العملش تصير ربع الثمانيه اربع ساعات خمس ساعات لك وقت طويل فارقد زيغ الى الوقت ضاز جرار ابتص كملد الشيطان بدي التويه جلاب نادمتي مسناوين يضهدك الزول تتصد موخر تعييد تسهرد عشان الفلاني تسهرد العرس تجي كذا كذا اليش الوقت معك تتصد وهذا هو الامتحان الصعب بالنسبة للمسلم في ميزان ايمانه ولا سيما في صلاة الصبح مع الجماعة في المسجد ديون سانو ديون يضاني قزان والنبي صلى الله عليه وسلم اما تشد وبي ابي بن كعب احد الصحابة رضي الله عنه يقار يغلب انتشال في صلاة الصبح النبي صلى الله عليه وسلم يتفقد بعض الوجوه او يتفقد وجوه المؤمنين يتقل غلفوس يتظلمد غل صفة مزوار الصفة يتسول اشهد فلان صلاة الصبحي فلان الظلم عانغ غبشان خاطئ سولس سولسو ادي عودة دفكرق اشاء ادي اشهد فلان صلاة الصبحي ام لا بتي تونيس يجن فلان اسو ثلاثة ايام ربع ايام وتكررت ال يعني الاحوال عدة مرات للظل ظلت نغبش في الوقت ولا سيما مع الجماعة النبي صلى الله عليه وسلم يقول كعب يشك في ايمانه يشك النبي صلى الله عليه وسلم دي لي من ينحد النياء اخاتر ولولي والدودي هذا الفرد على ضوء هذا الامان لماذا لانه عاد الى النوم يتصغ بالشاه يزلط مخر يتشرد متتاعب يتشرد ربما وهو كسول ومن صفة المنافق لا قدر الله ان يكون الانسان يعبث بصلاة الصبح ويؤخر صلاة الصبح عن وقتها رب سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم في صورة التوبة واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالا هذه تشيرن غلت ظلت تشيرن. اعيان شرن تعبن تون جيمت نس العقلية تنس انت عيات ماذا بهم او كانوا الشرن. قاموا الى الصلاة قاموا كسالا بتا يودي ظلتني ربما تون جيمت سجن وللي يحضر تظلت تماما بتا الظل يخزر من مدم عالتها ادي دول مع ذلك هذا الظلتني حسب ما اتفق وهي صلاة المنافق والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك يقول في حديث اثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الصبح ظلت اللي تعر عرقامتش في بنادم ظلت نتنضس تظلت نغبشها هذين يقرح دهامي شي تظلت نتنز تظلت نتنز الحمد لله مارو ادى وتنز سمجينة الشر قاعمد نتسم تظلان ولكن حق زالت من الصبح نتنقب الشاتو على الغفلة نعم نبي صلى يناموني في ذلك الزمال وقتني اللي نميد دي خماس حد يخدم الغابة حد يسدسو صغار كهذا يعي ربما يز... ي... ي... يمونسو يا انغل شوين يكتبر بي لقل وانا وانتفوت يزالت زالت نتسمسي نتام الجيدا اصدير تزالت نتنا نتسلم اخرى ربما وجال الوقت وبسي بساعة ونصف دي غولة ديمسو لاسل لاش لادو لاش شمعت يقل حد بديت يعني الضهمس معي غولة دي جور كيلو متر يعني دودون دوجار بسي معلك اضياء ورزالة انت النادسة مجيدة ادي عجز ربما اتصل يا غرسنيا فكانت على هؤلاء نعم في ذلك الزمان الزماني تعرقمتش ولكن نجتمع في هذه القضية نحن في زماننا بالعكس العكس اخاطر الحضارة اخاطر اضو اخاطر تليفزيون اخاطر يعني اصهار تجيب ناديم ربما ادي صهار ادي عياء ادي تسلح داعش ادي تسلح داعش ادي غدا من غمعي ما ينسى يدي تشر لاداء هذه الصلاة في الوقت ولذلك هي ميزان دي الميزان نعم لما نصربي واني لا تت... تشرها تصظل في وقتها فاذا لم يفعل وتكرر هذا يبدأ يدي ما بعد الوقت بعد وجه ساعد بعد الساعه تفوتني الحال يزل تظلت نغب الشلين تفوت الشيطان يستكثر الظل ربعه وثليك تظلي تظل ديما هو سجوم التسجم ديال 8 ايوا تشد الخثرتي قد تشد سبعان 5 ونص و6 صافي غادي يفاو الحان غتوري تفوت منو تزالت منو الفطور منو داز وقت الخدمه يا الخثرتي قد الشيطان السني فيعبث بهذه الصلاة ويصليها في وقت متأخر ولكن من يربي سبحانه وتعالى الشرس اولس بالإيمان يبيل قنعت ولس أنه على قدر التعابي يكون الأجر على قدر التعابي يكون الأجر قد ويني غادي عادي القنشرة يعر قد ويني غادي عادي القنشرة ديس شقات التعب دي لا بد بنظم قد خلصت ديس لما انتشي تليد الدنيت غادي عادي القنشرة كلف سيق العمل الذي خدمت سيجل حقس ربما بتتليد ومن صار بنتي تحسب دي حسبت الضمير تشي وني تستخدم أست... استعير للعمل استقيم للعمل يخدم من سواي داك قلت تفوت النغدا قلت تلجنا يقال عملي لاني قوري ديك ديك ضد سي شرحتني ساره شي صراس ماذا بكو غير السجد العرق صبرك اسرني تزيده احسانا على عمله همي خاطر تجلس العمل في الميزان اموني تجلب بنادم معاوني انا نشتي الدنيت ربي سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين هذه قيم لقدر العمل نبنادم على حساب التعبس وإن الله نعم مع ساموس يتشرد في هذا الوقت المبكر رغم التعب يقسم هذا بهذه جول لطس يقسم هذا بهذه يكمل ولكن متوال ربي يتشرد هذا هذه الصلاة في وقتها لا بد أن يكون الأشر مضاعف ولو عند ميزان الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الفذ صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب27 درجة تظلت نجماعة تيف تظلت الفرد 27 ولكن باقي معاموني ربي سبحانه وتعالى كريم اشوش الاجر تظلت الجماعة وجرناه المقدار على حساب ما لخلاصة في العمل خاطر تشرد الوقت اللام تحتاج غير الراحه الوقت ضد سلس ربي سبحانه وتعالى اشكرم في هذه الحياه الدنيا اشكرم يوم القيامه بالنور التام يوم القيامه ما تشينا النبي صلى الله عليه وسلم بشر المشائين في الظلم بشر المشائين الى الصلاه في الظلم بالنور التام يوم القيامة بالشرنين اللي انت كتر انتيشلي ماشينا مش شائين سقة مبالغة اني اللي نيجي ادسي اد, سلي اد, اد يعني مضاعف كتر يغلب الوقت مضاد الوقت وقت سلس يا تنضص يا غبشة كتر وقذاعات مجداف بشرهم بالنور التام يوم القيامة الوقت نسلس جورا بالشرطن صنوري يعني كامل تام يوم القيامة هالسن غدس مد يوم القيامة في حيرة من أمرهم كل حد إلا يسد إلى الحساب معنى كذلك تقييم العمالس وليسين بنادم صديق المصير سلمان الله يزوار هل هو من السعداء أو هو من الأشقياء لقدار الله أما سميدا يعيشون في حيرة في ظلمة تام تامة أما سيكون سلس كل هذا حد من السن بتلني السجمز من وراء هذا الحساب ربي سبحانه وتعالى ديميز صنفا من الناس بنور هذه عاد النور النورني أدي السني أدي السنين الهم والفزع الأكبر ربي أجيس قدم أين النورني أدي عاد جاري فسنيتش اشتش, أشتش على التعادد وهو الحب الا نس كامل يقتص انه لجي القيمة تظلت في وقتها انه لانه مرق تظلت ابدا لابد ربي سبحانه وتعالى ماذا يميز سبحانه وتعالى ماذا يقول في القرآن الكريم يوم ترى يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين ايديهم وبايمانهم ترى اما ترى ربي سبحانه وتعالى ترقبت واغنيني يوما يكون طرى امبتدق الفيلمي هالسني غد ترقبد اي تي مسلمين تي تيمسلمين ومن انصربي نور جورج ساتنسن يوم القيامة يسعى نورهم بين ايديهم وبايمانهم الضوء يتسابق ساتنسن من شاون ضيو كيفاش ربي سبحانه وتعالى قادر على كل شيء ادعى عدنميد نديني الحمتش في ظلمة مستحيل الضو اني اصلا ديود شتي تعاد مخصص بنور انا عتم عبد اش يتوب الضو اني نغضوا الناس زوي ما ناوي الا في ظلمة اش دي قيم الضو اني جور يكون بروجيكتور يقم الضو تجور ديس في هناء تام تجدد الضوضه على قدر الله تصيبك هدف أبلاد مكيدو نيت التعاد تجور ديس الثلاثاء يكون غلا العس ميتلو وموني الغوابي الوحده ضد جات زوج ضد جات سهذا عاد القانون كان تشوف قلتو مين قلت السند ابريدس قلتو الف تيش لي نتحمل سنين قلتو الف داين تشلين هاد تبي ضدو وايت انا على عدي نقدر الله تطلق الوحفير انا قلت لها ازاي اجلارتش ان غي تصارها شقل ما مادان توفيد اين تضويتني فوسش لي الحمد لله لا بس قطقت لما سفتني في الليد متخوف في السيسة لعدة تصارها شقل شراء هالي الظلمة تالسلسة يوم القيامة من اين لك من عبيها اسمانش اسمان هذه هذي الظلمة اسمان غتتوتد اسمان غتتوتعون الضيو بصلاتك اين تظلتن انتهى اتشفعدتش ولو يصدق القنحد يتكلب في الضيوان يقول السيد ربما يمدك تشليتش إلا أن يطلب أدويني أمنشي النار بسبحانه وتعالى في شأن المنافقين ديني بعد هذه الآية المنافقون والمنافقات يقول, يقول انظرونا نقتبس من نوركم وعكس المؤمنين المنافقون يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا المنافقين اني اللان توقن تصن تتصن صيكن صيقا دي تزالي تنقبش يقني زولي تلين تفوت يقني لقربو اللين تفوت يقني نكوت يقنو تزول هدسني يوم القيامة في ظلمة في حصرة هاد البعض لبعض انضوات شعلا الحومات يقني اشعل دو دا يقني اشعل دا يقني اشعل دين هتبدا انت سابقا هاد ازوات دي ببي بسينة انضويني عاد معاس اوو تببين تفام تف... تف... عكس الديب يتزم هالت يعني اتشعرهم دوتشلس هسين انظرونا نقتبس من نوركم هسو جمت يا ربي سيد المشتنط الجواب يكون من هؤلاء المؤمنين ارجعوا وراءكم اي دولة غلدفر اتضيون شنوغنيتوه شداني توشن هذا خاطر نيويتد السند نيويتد الدنيت سيدتوغنى نيويت نيويت نيويت نيويت نيويت حرص معك زالت نغبشها هكذا ارجعوا في التامي سنورا او اتبتت نجمة الولم وهل هناك عوده الى شب ندمت الولد مارشالير معك تبي ضده اني تعيش تاعيش في ظلمه ابدا مستحيل فضرب بينهم بصور هكذا يعاديم السمسه غادي يعاد يفهموا حقيقته يقتنعوا اللطاف الربانيه والكرامات الالهيه يتشربي يمناوي لن يحرص في جميع صلواته ومن اعظمها صلاه الصبح خاصه في هذه الايام هذه عاد يتجل بالس يتجل الهمس اولى الاولويات مهما كان الوضع مهما كان العذر ولتشتي مسناو نيمانس ولقر صهره ولقر عيق ولقر تغانشان فلاني تؤدي صلاتك مهما كانت الاحوال معك تكرمد يوم القيامه بهذا النور ومن جمله الكرامات رب سبحانه وتعالى افضل من خلق في السماوات العلى هم الملائكة اج شهد غفش انك صليت صلاة الصبح في وقت وفي الجماعة خاطر رب الله يجو الملائكة تال توطن. توطن ملائكة حضرا في مواقف المؤمنين ابدا خزرا منولا التصي منولا التشرت تعرج فيعرج فيكم ملائكه بالليل والنهار يتعاقب فيكم ملائكه بالليل والنهار نبي صلى الله عليه وسلم كرام يتعاقب يعني ادالين اضوطان قيل كما جاء في الحديث مارتينيوس بين الليل والنهار تملكان يكن فريق الملائكه طوطان يكن فريق من الملائكه التالين من مي؟ في صلاه العصر وفي صلاه الصبح زالت تغزين ظلت نغ مشت الفريق الملائكه يننوا آدالين يدينوا الوطن سقد ملاكنا مع بعضهم بعض تشن الأخبار يبعدون بعض تشن الأخبار يبعدون بعض عن أحوال الدنيا عن احوال الناس هادين يننلاً وطن كيف تركتم عبادي بتتجم يعني مخلاق النغ إيش مش ربي بتتجنت يننلا تحل أنزلت أسنجوبني يننلا نولين تغن معاش عشنا معاش جئناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون سبت نوتنا نجتن زلان حرص نزالت سينو لين سينو لمارو اللي كان نجتن زلان اللي كان نجتن زلان أدوا تنموني تاقزين داري نموني اللي في جر أدوا شو الخبري بعضهم بعد هاني كتحرك تجارية كل مصنع سادت سادع عكسني الفريق ني خدام من خدمن تقادت من سوا يعني ننو ادفغن ادات فنينين لي قبل غادت فن قبل غادفغنيني هادو واش الاخبار يبعضهم بعضات بعض تلتل الحركات متل الماشينات تلا قلت الماشين تفسد نغوه من الشكل اللي انتجت ونتج البياسات تلا قلت يعني قل العمل جني مع كنسمع كادات فنينينو في, في المعمل ادات فن على ضو اشنو شنزاريني لا نتفغن الاخباريني لا نتفند هادوني حتى بنادم يتصرا لي صموني كذلك بينك وبين الخالق في موضوع الصلاة يتعاقب فيكم ملائكة بالليل والنهار هاو اسنا ابن اتمني هادي عاد الملائكة صغالة عاد انتيش بعضهم بعضه ابن اتواضك بالخير هذه النعم شاهدنا فلان مارو نشتري اتزال نغلق دار الله ثلاث تتصد تيتجب دادانش اتغروم ستشرناش ماما ستشرناش بابا ستشرناش اه ماذا تاركتم جعناهم وهم نائمون وتركناهم وهم نائمون نسد لك أن جل غبصني غبص إلا كانوا نولي مارز جل كان شتمت صم هذه شهادة يؤسف بها التأسف الشهدة التعاد يعني السجل اللي توارد سك شيلند وشتم لماذا لأنك كنت نائم ماذا بك التعاد من نوع الآخر صعدت فهمت حقيقته لمودش عد نوع من طرغيب معك تشرد لهذه الصلاة تبكر لها ثم بتتحرص على هذه الصلاة خاصة مع الجماعة في صلاة الصبح رب سبحانه وتعالى يكرمك بالحفظ يكرمك بالكراه بالهنى والطمأنينة وتسيير الأمور اخاثر تستفتحد أسج تسلق العمل أين تظلت تستفتحد أسج في أعظم موطن في صلاة الصبح مع الجماعة النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى الصبح في جماعة كان في ذمة الله من يقول لان يودى الفرد ان ظالت نقب الشامعاء الجماعة الا في ذمة الله اي في حفظ الله سفتح الى خيار للأعمال معي مسلما روح ابن ادم نم هنيئا مطمئنا سر على بركة الله اسش ان شاء الله كلهم وفق كله اضل في هناء وبسط ربي سبحانه وتعالى لا بد ييسر لك الامور استفتحت اون العمل سوذ كان ربي صد ظلت في راحه وطمانينه تامه كل العمل السن إن ان شاء الله على ضوء هذه الصلاه و بدون تمنت بدون تزيغي الله غشمسين شكلتش منوي الله ان شاء الله من هذا النوع الطيب سولت واني يسول واني يا ربي ما انشي اتفدسك ما انشي عن العمالك السجس كامل ساعت عادد تتشرد نتيجة زالت نقبشها مع الجماعة تحرصد الوقت بتت فتش الخطر واش تفيت مرتين هاشين الحمد لله هالسكي قضع قاع كله في سلام ربي تجنت الاسباب معلك ما انشي قارشوفر اسباب الهناء لما شاكل اضر ربي اش دي سر كل امر اني عسير واذا كان لقد الله العكس تمرق الدس تزلط الى نفرت تربي غفش زلت تحس متفق سول تخزر اس كامل تركيبها مشكلة تغليقت ربي سبحانه وتعالى يتغش لغت توت الخبر هات قارد لحداكتك ابدا خاتي لا ربي انت يخزر على حساب نيتك في عملك هات من حين لاخر كل مره تصادفك أتعاب مشاكل لماذا خاطر ربي والسجود القيمه تظلط ولذلك أيها الإنسان المؤمن ماذا بك التعادل التحرصم التعادل تولهد لهذه الصلاة هذه عاد قلحد يشمر مسؤولية ايمانس يشمر مسؤولية مانا ومعاز خاطر مانتش أبرك مانا ولا نمعاش خاطر ربي سبحانه وتعالى في موضوع الصلاة وشني صلي أبرك وحدك إن شو أمر أهلك بالصلاة واستبر عليها لا مسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوا أمر لهلك صدزالد صبرت غفس أهلك ولا ولندقول المسؤوليتك يسمى أهل طمططتش طاروتش منمج بابتش ايتماج لولا عين لم عشت الدار كلهم داخلون في كلمة أهلك أمرتهم وامر اهلك بالصلاه اديني ربي واصطابر وليني ربي واصبر العلماء يقولون في زياده هذا الحرف الحرف هو ان ادس واصطابر في علم واصبر اول أو حرف ط يدل في التعب في الشقاء يدل في جن عفر نعم خاطر القاضي تنزلت خاطئ الزق خط يومين كل ما بنادم ولكن لن تتحرك بانه يمكن ان تتحرك بانه يمكن ان تتحرك بانه يمكن ان تتحرك بانه يمكن ان تتحرك بانه يمكن شمي تتحرك بانه حد غرس تتحرك حد غرس ان حد غرس يمكن حد غرس بانه يمكن ان تتحرك بانه يمكن ان تتحرك بانه دي ان يمكن ان يمكن ان يمكن ان يمكن ان يمكن ان يمكن ان يمكن ان يمكن ان يمكن بهذا الجهد على حسب عملك هذا هذه نقنحد ما نشينا ربي سبحانه وتعالى هذا عاد سكامل هيغم عطار واكو على عالولاعة هاخدامكم من مغاد يعاد هاجلوا انطردونتكم من مغاد تعاد ربي الله يود لخبر إلا يسن بالتغدس نقولك يسبق شيئا نتع من فوق سبع سماوات يبيناش لا نسألك رزقا واش نتسول واش نطلب الترزق ديمانش النشنيناش نرزق لا نسألك رزقا نحن نرزقك ثق بربك شتيات تحرشت برك تقومت سكت الحركة نوع من جهد في هذا الميدان لنعمالتش ربا دي كم ملايين دقيما ها شيست الأسباب الرزق وتقرص غد عد عدل هي غزكا من الهم يكون عطار واقل الظلن ها خدام يكون النوزين من مي غد من مي غد عودنا ونلومورو. رب سبحانه وتعالى ان ايش لا صبر سواموني تتشرتوضي دا خاطر دلواجب وامر اهلك بالصلاة واستبر عليها مهما كانت الظروف حقيق يو عرقامتش خاصة في هذه الظروف في هذه العيام اللي يغربوا سيلي تشكتار قصيدار دلو لعم سيف تتشرن هيقنا ديش نفديس شرم تتشرم امسا ديش ازاقا دزاقا غفص ربما هسيني وجدخل لكنا براس ونمي تلا تركيز بلا هم ستار واس مادان, مادان والتشير ناد وادان الفرد من الظلت زوان غل مغسل معاك ادوجين تلاو التدهين نيت اتقو مسيق العمل غيبت تترقب تن ظلن اصبري اصبر اصبر اصبر, اصبر سواموني بتاول فيه من يمارو سيجيك اتفهم ان ساقات الزعلكن اعبد الله على الرضا واليقين من شقان الحكماء وإلا ففي الصبر على ما تكره خير كثير اعبد ربي ابن آدم يعني سلي سليقين سر رضا بتت يقول تفهيم دماره ان شاء الله سلصبرتش ففي الصبر على ما تكره خير كثير ليش الجنة تسد بطل لش قل عمل ابن آدم العبادة تسد أمنوبرك. لابد استعب لابد استشقى التعدى بالهدم ديما ديما ديما تتجيت من الهم سواء لانمعاشتها الدارت وسيلها مع بعض من الشباب الحركة يقلت لي زين انغت تشارت لانتصندان لاني دولة غسن يقنقن كل من جيت من الهمن سن ولقن شفره ها كل يقنل سن رفايس كل يقنسي لانسلاحس سلم سوريته سن واجبس هذا الظالم ولكن هذا واجب نعم كل يقنسيته انموني ومع ذلك باقي باتا يقنحد إلا دازع لوك إلا شعر مسؤول جاجه ولس إلا دلمسئول إلا غص إقيت لمنت إشمرت في هذه القضية هذه قوم السيس هذه عاد تشرط الططة ديما ديما ديما إلا دلمس على طول العام وعلى طول الأعوام قاعدني اللام تربا دا يعني يا ابن دم تحت مسؤوليتك سأنت لي دبابا دلمع ان شاء الله كلهم قد شهد ان غفشهم القيامة انك حريص تتحرصد فتزال لا تنصم يعاد لا بد ابن ادم يكون من هذا الجانب سأقول نتا محدد اضم اتعافر دايما ابن ادم تم من غد صبر وتعزم عزما اكيدا عزما اكيدا انك تصلي هذه الصلاة في الوقت بالتخاطي من هذا النوع لقد الله تحسب في صف المنافقين والمنافق والمتاهون في الصلاة خاصة صلاة الصبح ماذا ماذا أعده الله له من عقاب لعقاب جن أدنى عن رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم تيرش تير جتير قبل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح مشهور أسعى النبي صلى الله عليه وسلم أدق قلعة الصحابة بعد صلاة الصبح أسيني هل رأى واحد منكم اليوم رؤيا أو الليل رؤيا يلقى أحد سجومير قب السكرجت باتا يجن يرقب اكترشت اسطيحكي النبي صلى الله عليه وسلم خاصة اكترشت لان الخير استفسر النبي صلى الله عليه وسلم يجو اسن ناس صلى الله عليه وسلم يوتاو نحكي حكي غنشي تيرجي تيرقب غزو يحكي اسن تيرجت ديس مشاهد عديدة خمسة ربعا مشاهد كل يقارسه وضيضا اكحر من المشاهد المفزعة بنسبة للانسان النبي صلى الله عليه وسنة سن الملائكة ناسي الله يجور معامل يبدأ يجور يجور النبي صلى الله عليه وسلم يجور الملائكة يجور المعاس يقضى على المشهد الاول المشهد وشتي ما مزوار النبي صلى الله عليه وسلم ارجز ويضطص يعني طامورت واذا ادني بدفت بجنس شمر صخرت تراغط ما انشيت الزان خمسين كيلو ونصبعين كيلو استيكلفت بجنس ادتو ارحى ادتو محمح ادتو الولدي تودق دق ادتو الولين طاغط اني طامورت ربي سبحانه وتعالى يخلف سات تبجنس نبي صلى الله عليه وسلم يشهد لمنظره تدو لي تبجنس من كتوب أتشمروا وني لاني بدي بدنج نج استكلي فتبجنس تروح نبي صلى الله عليه وسلم يخلع سبحان الله ماذا ارى سبحان الله بالتالي كغرق بغرق الملائكه الملائكة ننس أسين انطلق انطلق يجور يجور يمارون بعد شنيني هذا صور في المنظر الثاني ثاني يقنب بدي ينقلوا ايتات الكل بتشرمقس يمين من جهة يمين يصار كذا يصف المنظر الثالث الرابع التقد المناظر 45 خمسة, خمسة بدا حكا ناس تفسر ناس كل منظر من هذه المناظر المفزعه ان الناس اما الذي واللي تركب الطور تبيش ناس تودقدق صدغه تورحه ذاك الذي ينام عن الصلاة المكتوبة واللي لن يتصف تزلط معناه وسج القيمة تزلط midst searching تتغرن searching ما عليهم ما عليهم علي عليه اللي يرك كل ما عليهم علي الرب الساعة تجس ساعة, ساعة يظل تيفوت الحال يظل اللين تفو ديما مشكلة أكون ابن ذم مرة حسنا في فل دبنذم قاعد صراين غموني تيجي حد لا دل قدر الله لا أغنى حسنا في فال يرنت الحال يظل بسيتيفوت الحال مصحول سحرك يا ربي ربما ولا غير متعمد ادي معسل خصنا تظلم منا مع صلاه او نسيها فوقتها اذا ذكرها ولكن صرعك الطبعص يعتس تلعتس الدرتس تغرس ديما تمنغان معاس ديما تشق خرزم دي معاس شوفو عات معاك ادي تشمزلط تمنعد هكذا تعاقب يوم القيامه شتاين العذابك يوم القيامه اتعتب جنتش تورحه هكذا في يوم القيامه ربما في الحساب ريثما تدخل جهنم خالدا فيها ابدا لأنك تعبثوا بصلات الصبح، إذاً يقلي امتحان إلا نعر، آمد خاصة أو نو سن أو نو سن ما يلاقي حد يلاحظ، ربعا غير عشرة، ربعا غير خمسة يتدن، يتصلح لا عش، كل سواية عتين دود الله غرب ويتكفي إذا ما تصدق واحدة، إذا ما دوت غل خمسة دشل زال لا يا أخي المسلم، رب كل سنة مون يكون يصنع يكون الجنب السن مهما كانت الحوال اتشار الفرد مزلت بات يقوى الصهر انت يدى العرس انه كذا تدول دمسي الاسخاتي تقنود والله لان قاعد اخره ذلك تمينة تسعة لا بس بس هذه عاد طبعك انك تؤخر هذه الصلاة فانت في هذا الامتحان تليد مع ربي سبحانه وتعالى يتجيش الامتحان هذي يخسر اتر بحديس او اتخسر بحديس نسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا مؤمنين بقيمة الصلاة خاصة صلاة الصبح خاصة الولاعة، خاصة الشباب، خاصة المراهقين. أن تبارك سبحانه وتعالى أن يتبت هذا النور في قلوبنا. مع كذا عادي الجحد يتتجت، الهمس تزلت، تحرك تزلت تجلس. غادي سل الرافع، غادي سل الجحد يتشر إلا يتمالت، إلا يتمالت معلك وليت خر زلت عن وقتها. مصلى الله ديت التوفيق وإلى لقائنا آخر إن شاء الله والحمد لله رب العالمين. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأن سيدنا محمد عبده ورسوله وان ما جاء به حق من عند ربه اللهم اهدنا للهدى ووفقنا للتقوى عافنا من البلاء في الاخره ولولا ولا تخالف بنا عن طريق الهدى إنك سمع أرحم الراحمين اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين سبحان ربك رب عما يصفون وسلام على مرسلين والحمد لله رب العالمين